غير ا ل م ق ط و ب عليهم ولا الضالين ولقد عهدنا إ ل ى آ د م من قبل فنسي ولم نجد له عزما و إ ذ قلنا ل ل م ل ا ئ ك ة اسجدوا ل آ د م فسجدوا فسجدوا الا إ ب ل ي س ابا موسوعه النابلسي للعلوم ك ا الاسلاميه ت ووسوس اليه الشيطان قال يا آ د م هل أ د ل ك على ش ج ر ة الخلد وملك لا يبلا ف أ ك ل ا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا ي خ ص ف ا ن فعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه, عليه وهدى قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإن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 بصيرا. قال كذلك أتتك آ ي ا ت ن ا ف ن س ي ت ه ا و ك ذ للعلوم تنسى ا ل ك أ س ل ا م ي ه ولعذاب ا ا ل آ خ ر ة أ ش د و أ ب ق ى